ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل السناء والمجد أحق ما قال العبد وكل ما لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيك ولا معطي لما منعك ولا ينفع ذا الجد منك الجد